اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اصلى الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسات جلسات مباركة وأن تكون نورا لنا في قلوبنا وفي صدورنا وفي دورنا ومع أزواجنا ومع أهلنا ومع كل من تحوط به شفقة قلوبنا كما أنها النور الأساسي الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى اسم الله الجبار اسم الله الجبار أخذنا في المرة السابقة ايه بعض معلومات عن اسم الله الجبار الان نرى في داخل هذا الموضوع جبرا خاصا جبرا خاصا قلنا ان احنا كنا متخيلين معنى اسم الجبار انه سبحانه وتعالى القهار يعني بتدي معنى جلال وعظمه وانتقام وجبروت كبرياء طيب لكن هناك معنى خاص لإيه لإسم الله الجبار ما المعنى الخاص لإسم الله الجبار يقول لك الشيخ نعم ممتاز أيضا يجبر جبرا خاصا قلوب الخاضعين لعظمته أيوة وقلوب المشبين له <تصفيق> نعم بس دي خاصية جبر خاص <تصفيق> آه يعني إذا نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> وهنجمل كله في الآخر يعني احنا كل محاضرة بنجمل كل اللي شرحناه في آخر الايه المحاضرة طيب فهنا قالك يجبر سبحانه وتعالى جبرا خاصا قلوب الخاضعين لعظمته وقلوب المحبين له الخاضعين لكماله الراجين لفضله ونواله ده كلام مين الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدري في كتاب فقه الأسماء الحسنة ده اللي أنا بشرح منه المثل ده من المثل طيب, طيب الآن الله تعالى يجبر يجبر قلوب الخاضعين لعظمته يعني يجبر قلوب المؤمنين الآن يجبر قلوبهم الذي وقع فيها ماذا قلوبهم دي وقع فيها ماذا ها ممتاز, ممتاز. هي نقص فيجبر الله عز وجل النقص يكمله لأن القلب دوت ما به خاضع لله عز وجل منكسر لله لازئ لله طيب فانت يفهاني لتنين في فعل من العبد وفعل من الرب دايماً حطي في بالك ان في فعل من العبد وفعل من الرب فعل من العبد صدق اللجه الى الله الخضوع له الانكسار لا ينتظر من احد جبراً إلا منه ده التوحيد إن لا انتظر فيه إلا منه سبحانه وتعالى فماذا يحدث؟ يجبر قلوب الخاضعين ترى معي معي. أن قلوب الخاضعين لعظمته مجبورة عن الدنيا ما معنى هذا الكلام؟ يعني كل ما حصل نقص ترى اثر مثل الوتر الوتر سريع يعني سريع يعني يقع لما يقع في قلوبهم شعور بالنقص عن الدنيا يجبر مباشرة ويرمد الى ان يكتنل قوة تعلقهم بالله يعني عبد خاضع لله ابتليه في الدنيا بنقض من امور الدنيا ولا نبلونكم بشيء من الخوفي دي حنا اخد لها جبر خاص دي دي القهر الجبار اه الخوف دي حنتكلم فيها الوحدية ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فلما يقع في دنياهم النقص بمعنى أنهم يذهب مال لهم حبيب لهم بيت لهم أي شيء من أمور الدنيا كيف يعوض الله عز وجل نقصهم بقوة تعلقهم به وحده فما يروا النقص أصلا ما يروا النقص ما يشعروا به آه جدا هنفصلها بالتفصيل هو من قوة تعلقه بالله وقلته بالله ومش حدث ان فيه اي شيء اي شيء ينقصه في الحديث القدسي يا ابن آدم إن وجدتني فقد وجدت كل شيء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا حمد طيب فهنا ترى في نفوسهم اقبال الدنيا عليهم او ذهابها سواء خلاص وده نوع من انواع الجبر وهذا من اصعب من اصعب الصور زي ما انت قلت درجة عالية جدا ان تري نفسك معك كمال او ما معك سواء يعني انت فقد شيء من امور الدنيا او معاتي اللي سواء ان تري عندك كذا او ليس عندك من الدنيا سواء هذا من الصعب بصورة على النفس البشرية خصوصا لو كنت من الناس الذين يشعرون انك ما يخميك الا نقودك التي بالبنك كم رصيدي اصلت على كذا صرفت كذا تبقى كذا ترى ناس كثيرين يعيشوا مخطصين انهما لو كبروا حيبقى لديهم ايه بيت ورصيد والأرض والجهاز العيال موجود والعربية موجودة وكذا موجود وكل ايه متصورين ان هذه الأشياء ايه هي التي ايه ستنفعهم وممكن تكون هي نفس الأسباب اللي, إيه اللي يسبب لهم إيه مشاكل يعني لا يعلموا أولا أن كم من الأسباب التي زرعناها لانفسنا على أنها تنفعنا هي التي تأتي بالمشاكل وده صوره كتير جدا يكثيركم في هذا مشاكل البناء ومشاكل ما يأتي من وراء البيوت التي تشترى والبيوت التي تبنى بالديون ثم هلاكي الناس قبل ان يسكنوها او يظلوا يعني طول عمره عمال يقول عايز اعمل بيت ومتدايل وده شغله الشاغل وده تفكيره وده اللي رايح جاي عليه ويموت قبل ما يسكن البيت او يعمل بيت لعياله ولا واحد من عياله يسكن في البيت طيب وقيسي عليه اذا امور الدنيا كلها ثم اختلاف الأبناء على هذا الورث نحن نرى بيوت بالعشرين سنة باقية في مكانها لماذا؟ اختلفوا في الورث وهم الآن الذين عملوا العمل الأباء على أساس أن هم يضمنوا لأولادهم المستقبل ويسكنوهم في البيت ويجمعوهم في البيت هذا أمر مشاهد لا يحتاج إلى دليل من كثرة معيه ما نشاهده فما تعلقيش ساعتك على فعل معين او كمال معين ليجي في الدنيا ممكن الـ الـ الشيء اللي انت معلقة به دوت هو, هو اللي يكون ايه سرد ايه تعستك ايا كان واحدة ممكن تبقى بتفكر اني مفيش غير الراجل ده هو اللي يملعناه وده فعرفوه البناتكو على طول البنات خاصه البنات في مرحله الـ الـ الـ الشباب بتبقى مشاعرهم جدا مرهفه طيب وتبتدي ان هي ايه نفسها في الشخص الفلاني قولي لها يا رب ان كان في خير ان كان في خير ارزقني بيه واجبرني فيه اجبرني يعني اصلح امري معه واجبرني فيه لان ممكن تاخديه ويكون هو سبب ايه شقائق وعذابك طيب يبقى هنا لا تتصوري أن الذي يجبر قلبك في الدنيا مادة تملكيها إنما الذي يجبر قلبك على الحقيقة الجبار سبحانه وتعالى يجبره بأن يدفع عنك شعور النقر يعني ايه ممكن واحدة ما يتقاش معها ريال في شنطتها ومفصوطة وسعيدة وجميلة جدا وروحها عالية جدا جدا طيبة النفس وممكن واحدة يبقى عندها نص مليون وحزينة جدا جدا فكيف يجبر الله عز وجل عبده الذي يلجأ إليه ويخضع له أنه أصلا ما يشعره بإيه؟ بالنفس شوفي الأمثلة اللي أنا جزيالك دلوقتي لأنها جدا عجبتني أنت ترى الكبار من العلماء ده الناس اللي, ايه اللي شافوا الشيخ ابن باذ والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله وايضا اليوم الشيخ الفوزان طبعا نحن لا نعلم اشكال العلماء لكن هذا ما يحكيه لنا لما طلابهم كانوا بيدخلون في اكبر المجالس والاماكن وهم بصورتهم والتيادهم واحزيتهم العادية جدا وهم داخلين ايه مجلس ايه كبار القوم طيب ما يروا ان مثل هذا ينقصهم عند احد في مقابل لو قيل اي احد ضعيف في قلبه تعالى اذا هذا المجلس يبتدي يشيل ايه هم انا حلبس ايه وانا رايحة انا حروح ازاي وحلبس ايه وحبقى اهلم خلص مش هروح فشوفي قد ايه ان الشعور بالنقص دي عملية ايه داخلية مش خارجية واحدة بقلبسة عادي جدا يعني العباية بتاعتها انت بتجيبي للخادمة بتاعتك اعلى منها لأن انت مفروض ان انت بتكفي خادمتك زي ما بتكفي نفسك طيب ومع ذلك تلاقيها اللهم بارك اللهم بارك فهؤلاء ما الذي يحدث ما كانوا يشعروا أن فيهم نقص هؤلاء قلوبهم جبرها الجبار يعني إيه جبر القلب يعني دفع عنه الشعور بالنقص فهو غنب قلبه من جوه غنب طيب عن أن يروا أن هناك نقصا وهذا لا يعني لابد من الاتزان طبعا في العرض العلمي هذا لا يعني أنهم لا يعملوا بمقتضى إيمانهم باسم الله الجميل لا لأن الله جميل يحب الجمال لكن فارق شافع بين أن تتعبذي لله بهذا وبين أنك أنت تلاحظي الناس الذين تذهبين لهم وتشعري أن قيمتك هو ما تلبسي وقيمتك في شكلك أنتوا فاهمين الفرق بين الابنين فرق شسع جدا أن أنا وحدة بتعبد لله عز وجل بإيه بإني أتجمل لأن الله جميل يحب الجمال الله إيه جميل يحب الجمال والرسول صلى الله عليه وسلم كان له لمس خاص لمقابلة الوفود ده؟ في الأدب المفرد ذكر في الأدب المفرد أن كان له صلى الله عليه وسلم جبة خاصة لمقابلة الوفود وكان صلى الله عليه وسلم دائما يعني يرى مغتسلا طيب النفس وكان يضع المسك لكن في فرق بأن أنا أتجمل لأن الله جميل يحب الجمال طيب وإن أنا أحس أن قمت في المسك وبأسيلة هم ان انا حبقى رايحة اقل من الناس اللي موجودين اللي هو الشعور بالنقص من الذي يجبر الشعور بالنقص شعور القلب بالنقص الجبار اللهم اجبر قلوبنا طيب فهمتي الجزئية دي ان ربي يجبر نقص قلبك في اي شيء مش بس في اللبس طيب بتتضح هذه الأمثلة جدا للناس اللي, إيه؟ اللي بيذهبوا للأفراح كل واحدة ذاهبة للفرح كل تفكيرها داير حول إيه لبسها وشكلها وكأن الناس هيحطوها تحت إيه المجهر مع إن كل واحدة في الفرح مشغولة بإيه ببرسجها هي وجمالها هي و... طيب ف المقصد أنك أنت لما تعيشي حول نفسك لو عيشت حول نفسك يعني أنك تريدي أن تمرضي قلبك أنه ناقص كذا وناقص كذا حتى في ناس بتمرض نفسها بتقولك إيه وده يعني سبحان الله الواحد فعلا قبله تقولك أنا عيني ديقة قوية أنا منخيري كبيرة انا بؤي مش متناسب مع هي ايه تريد ان ايه ان, إن, إن شكلها يبقى بال بالمواصفات اللي هي ايه عايزاها اللي هي شايفاها جميله فهي ترى كل النقص اللي فيها عمليه النقص دي من الناحيه النفسيه شعور فين شعور داخلي شعور داخلي ولو قلت لي ده يقول لها انتي فيك كذا وانتي فيك كذا تبقى ايه الحياة اصبحت بالنسبة لها سوداء فاللي بتشعر بهذا الامر تتوسل باسم الله الجبار ان يجبر نقصها وان يجبر قلبها في هذا الامر لان القبول مالوش اي دعوة بالشكل بالمرة ممكن تلاقي انسان ما هو جميل بالمره والامر دوت لا يمثل له اي شيء ليه لانه بيجد من يحبه ويعليه ويعطيه قدره ويشبع العزه وجن له حاجاته لهذا طيب فهنا لما تري في نفسك نقص نفس او بتقدري نفسك بالصوره الظاهرية أهل الإيمان جبر الله قلوبهم أن تلحق أن يلحقها نقص من هذه الأمور كيف جبرهم الله كيف جبرهم بما يرحقه على قلوبهم من المحبة لله وأنواع المعارف به سبحانه وتعالى والتوفيق إليه والهداية والإرشاد يبقى اي نقص انت بتعاني منه هذا النقص عبارة عن مشاعر داخلية احساسك بالامر فلما يكون عندك نقص قول يا جبار اجبر نقصي يا رب قيتي عليها انا عندي نقص في علاقتي مع زوجي اسأل الله ان يجبرني فيها يصلح لي يكمل هذا النقص عندي نقص في علاقتي مع اولادي اقول لي يا جبار اجبرني فيهم يا رب عندي نقص في علاقتي في اي شيء صبع لي حبيبتي الاثنين الاثنين يعني ايه يعني انت نفسك ما تشعوري بنقص لان الامور دي بالنسبة لك هتبقى اول حاجة بالنسبة لتفكيري كله في ارادة وجه الله عز وجل وان هذه الدنيا ولا شيء وانها رحلة قصيرة جدا وانه مش دوت المطلوب هو مش داقر مش هو دا اللي انا خلقت ليه ثم يجبر من يجبرك في من معك ان هو يراكي جميلة ويراكي مقبولة لانه والله العظيم هو بالجماعة انا بجيه حالات في الاستشارات النفسية وانا قلتلك وهذا الكلات امرأة بتكون عادية جدا كل خلق تربي جميله لكن انا اقصد انها غير جميله بمقاييس البشر برافو بمقاييس البشر خلاص يعني عاديه جدا مش مرسطه خالص وزوجها تقول زوجي يعني بيحبها حب يعني هي بتعذر طبعا بالبالتاريف عاميه انا لا استطيع ان اعبر كيف أنها بالنسبة إليه ملكة إغراف أطلاً وحدة تانية بتأتي ويشهد الله على هذا الكلام أمر جميلة جمال غير عادي أنا كامرأة أراها جميلة اللهم بارك جميلة وراقية واسلوبها راقي وكل شيء تقول لك زوجي بقاله أربع سنين ما يقترب مني ولا يعملني أطلاً ما يتقن فالجبر عملية الجبر ان الله عز وجل ما يشعرك بالنقص انت نفسك ما تشعوري بالنقص ولا ان معك يشعر بإيه؟ بهذا النقص الجبار هو الله يكمل لنا الامور ما يشعرنا بهذه النواقص سلام عليكم رحمة الله خلاص. يبقى فضال يا جميل نعم صباح الخير انا علشان احضر فرح لابد ان الفرح دوت يكون بداية ايوه او اي تجمع او أي زياره انا اصلي لله عز وجل اقول اللهم اجعلني مباركه إن انا انفع اللي معايا وان هذا اللقاء يكون نافع ليهم في قلوبهم وفي دورهم وفي بيوتهم وفي علاقتهم مع الله أولى أولوياتك كداعية أن ترضي الناس عن ربهم وخالقهم طيب ألتزم بزي الشرعي ألتزم بزي الشرعي وإن كان هذا الزي منصق ومرتب و وحتى ليس له إلا الرائحة الطيبة إذا كنت مرأة طبعا لا تضعي رائحة بالمرة إلا في المجتمعات النسائية اللي مش هتتعرضي فيها اصلا للرجال ودوت لو سمعتوه في, في مادة الطريق إلى الإخلاص كان بيقولك كيف تجمعي النواية ان انت لما تكوني في مجتمع في وضع الطيب وضع الطيب اولا وضع الطيب ده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الطيب عارفين الصيب اللي انتو بتعبروا عنه البرفان طيب ثانيا ان انتي يبقى فيه بينك وبين من معك عدم نفور عدم نفور ان انتي تحسمي شوفي من ضمن النواية اللي لقد تتنظرها لنا الأستاذة كمثنية جميلة جدا قلتلك نيتك ان انتي تحسمي مادة الغيبة يعني ما تخليش حد يقع في الغيبة بسببك ما تخليش حد يقع في الغيبة ايه بسببك يعني ما يقولوش دي لحتها واحدة ما ثم أكلمهم عن ربهم أدعوهم إلى الله لو واحدة مكتئبة وزهقانة وتشكيلي من حاجة على طول أحول الأمر إلى الجبار الذي يجبر نقصنا وأن كلنا في هذه الدنيا لابد وأن نبتلى وأن الدنيا بلغة منغصة وأن هذا الابتلاء من أول ما تفتح يا نيك الغيب ما تنامي تاني أنت في اختبار يعني في شرح دورة المعاوزات هنتعرب إن شاء الله لو ربنا سبحانه وتعالى يصفرها لنا بيقول لك الوسوات الخناس معاكي بصفة دائمة انت تفتح عينك من النوم وانت لست على سرير هو معاكي هو معاكي لغاية قبل ما تناني على طول على طول على طول عرض مستمر وثاوث فجدا دورة المعاوذات دي قطر الله ان هو يسر لنا يعني شرحها جدا مهمة فلما انت يبقى لك اني انتي رايحة الزيارة الحد رايحة بنية انتي تكبور بخطره انك تعلميه عن ربه انك تنشوري علم ان لو في حاجة غلط هو بيعملها انت تنفعيه فيها تستغيثي بالله ان اللقاء يكون مبارك ويعدي على خير لان من, من ما قلت لكم من قبل ان انت لما بتجتمعي بأناس معكم بعددكم قرانات قرانات اه من الشياطين قرناء مش كل واحد فيه قريم والقرانات بيشتغل ولذلك ساعت كتير تلاقي ساعة الجمعة الاهل فرقعات بتأصل فرقات. او لسه الزوج والزوجة هاي يا بابك بدين يتكلموا كلمتين مع بعضهم تقول لك حصلت حريقة وانا شعرت هو قال لي كلمة وانا قلت كلمة حريقة فانت تستغيثي بالله وتستعيذي بالله عز وجل وتنوي ان انت تجبري اللي انت رايح, رايح عليه تجبري نقصه بان تلجئيه الى الجبار وهو الله طيب يبقى صدق ايوه يا كابتن فرحين بقى فانا كده كده طب بيت وانا وبطق دوت ايه نيتك نيتي لا في نيه طبعا ما انا بقول اهو لا ايوه ما هو ده اللي انا بقوله اولا نيتي ان الله جميل نعم يحب او يكون عليا خير انا دلوقتي شوفي هقول على حاجه انا دلوقتي وانا جايه لكوا ايه اللي عملته يعني دخلت اغتسلت بنيت التطيب والاغتسل لدرس العلم والجلوس لذكر الله عز وجل واني ادخل السرور على قلب من اماني واني يبقى فيه بيني وبينه ود خلاص بقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان له لبس خاص يبقى هنا في نية ان انا, انا نيتي وانا بتجمل دلواتي انا اتجمل لان الله جميل يحب الجمال طيب رقم اثنين ان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم رقم ثلاثة ان هذا له تأثير على النفوس تأثير على النفوس النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع المسك في مفارق شعره انا وانا جاي حطيت مسك في مفارق شعره بس المسك ما مالوش ريح غير اللي يقترب جدا مني طيب فيه امور معينة كلها انت بتحتسبيها انا بقى مش بتزين علشان يقولوا شوف جايبة بكام و من ماركت ايه و بقد ايه شي واحدة ممكن تبقى شيك جدا باكسسوارات تساوي عشرين ريال و جدا و جدا وفي واحدة تانية تبقى عايزة المناسبة تجيب لها حاجة خاتم بثلاثين اربعين ألف ريال علشان ما يتقاش شي حد ايه لابس زيها فشتان بين هذه النية وهذه النية اتجمل حتى يقع الود بيني وبين من امامي حتى لا اؤذي غيري بشكل طيب يعني من من من اسوء ما كنا نسمعه عن الملتزمات يقول لك للاسف للاسف انا مش عايزه اقول كتير كتير كتير نسمع هذا الكلام عن الملتزمات لا مش صح مش صح مش صح أبداً لا إن الله جميل يحب الجمال لكن طبعاً أنت تراعي أنك امرأة من بره في هيئة رسع الغرابيب بالسود من بره لكن بتشيري هذا السواد تبقي من تحت إيه؟ أمر أمر بمعنى أمر أنا ليس دعوة بخلقة الله عز وجل لكن أنا لي دعوة بالهندام الجميل السمت الجميل الرائحة الطيبة الشكل المقبول الطريقة اللائقة الابتسامة طيب كل هذا التجمل أبتغي به وجه الله عز وجل حتى لا يحدث بيني وبين من أماني نفور احصلش بيني وبين من أماني نفور أبدا كذلك الزوجة لزوجها انا مليش دعوة انت حلوة ولا مش حلوة لكن فيه ست عينك تقع عليها حتى لو ميش حلوة ست ست مرأة زوجة منتظرة زوج حتى لو مش حلوة لكنها مرأة تحتسب ان هي تعفه لان انت مسؤولة عن بطره والله عملت اللي عملتيه وهو برضو عينه زيها ده بينه وبين الله لكن انت ما تبقيش سبب لفتنته أبدا أبدا لابد أن تكوني مرأة بكل ما تعنيه الكلمة لله والمرأة المحتسبة طيب والأمر ده أنا أؤكد عليه جدا جدا لله المرأة المحتسبة ما تفرقش معاها بتحبه أو مش بتحبه حقه يغده حقه يغده سواء انت بتحبي اللي قدامك او لا ما بتحبوهش انت مش محاسبه على ما لا تستطيعي لكن انت محاسبه على ما تستطيعي حقه من هو يرى زوجة امامه تصر نظره يسمع منها كلام طيب تحتويه لا تكلفه بما لا يطيق لا تؤذيه لا في نفسه ولا في أهله ولا في أمه ولا في أخته لا تؤذيه بتحبيطه ان انت ممعكش ان انت فقير انت مش ملاحق الوضع اللي احنا فيه اذا اذا اذا ده كله محاسبة عليه كلمة كلمة تقيد عليك امام الله عز وجل طيب هناك مرأة تحتسب حتى لو مش بتحب من معها لكن بتعملوا الطريقة يعني كأنه ايه فارس الأحلام هي تحب الله هي تتقرب إلى الله به ثم تسأل الله عز وجل حسن العوض تسأل الله عز وجل أن يقر عينها ربنا هب لنا نعم أن يشبرها وسأشبرها الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامه ولذلك أنا أقول في النواية بتاعت التجمل دي نواية عالية جداً عالية جدا كلها ابتغاء مرضات الله عز و لا ليقال علي ان انا بل بسكذا او انا جايبه ده بالمركة الفلانية او انا جايبه دوت من المكان الفلاني او عشان ما يبقاش فيه حد احلى مني ولا حد احسن مني اللي هو ارادة العلو دي طبعا ايه دخلنا بقى في كبار قلوب فانت لو بتتزياني الزينة اللي هي اي مرأة بتحبها ثم تجعل هذه الزينة ابتغاء وجه الله عز وجل أنت محاسبة عليها معاملتك أنت محاسبة عليها الإنسان اللي معاكي أو الناس اللي معاكي هم وحشين من الذي سيعاملهم الديان وسيعوضك ما في إمرأة بتصدر على أذى إلا ويعوضها الله عوض غريب عوض غريب لا يعلمه إلا الله وَرَبِّي إِذَا أَعْطَى أَدْهَش ستخلوا عندكم القاعدة دي رسخة وَرَبِّي إِذَا أَعْطَى إِيه أَدْهَش المهم أن أنت تظل في جهاد أن تكون إيه وفق مراده والله سيجبرك الله الجبار طيب المعنى الثالث لإسم الجبار بمعنى العليد الشريحة واضحة طيب. بمعنى العلية على كل شيء الذي له جميع أنواع العلو الذي له إيه؟ جميع أنواع العلو أي أنواع العلو لله عز وجل ها الذات وعلو القدر وعلو القهر طب علو الذات جبتين من الرحمن على العرش الساوى شو ما يجيش حد يقولك ربنا كل مكان كده ويطلقها بإحاطته وبسمعه وببصره في كل مكان بسمعه وببصره وبإحاطته لكن أين الذات الرحمن على العرش السوا أين الله لما الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الجارية أين الله في السماء فقال لسيدها أعطقها فإنها مؤمنة طيب يبقى المعنى الثالث لإسم الله الجبار بمعنى العلي على كل شيء الذي له أنواع العلو علو والذات علو والقدر علو والقهر طيب إحنا خذنا إيه في المعاني لازلنا في اسم الله الجبار مرة معنا في اسم الجبار أنه يدخل فيه أسماء الجمال والجلال يبقى له ثلاث معاني عشان انت كنت تسألها معاني تدور حول القهار ومعاني تتصل باللطف والرحمة ومعاني تتصل بالعلو يعني الجبار بالمعنى العالية تلتماعاني يدور قبل العمل و يعني بمعنى بالله الجبار حوله معنى القدر و معاني تتصل باللطف والرحمة و العلو أي الجبار بمعنى العالية طب! المعنى الأول اللي احنا خدنا في الأول القهار هذا معناه أن اسم الجبار من أسماء الجلال والعظمة ما معنى أنه جبار قاهر قهار لكل شيء ما معنى قهار عشان أنا حتدي عليك حالة نفسية دلوقتي حالة الخوف حالة الخوف بحب أنا الحاجات النفسية ورسها من بنتي صيب؟ معنى الخوف لا ده الله المستعر دي جميلة جدا مش حاول حاجة ده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> القهار يعني ايه كل شيء دان له سبحانه وتعالى كل شيء خضع له لا يستطيع شيء ان يخرج عن امره وسلطانه سبحانه وتعالى هل يستطيع احد ان يغلب ربي سبحانه وتعالى لسه الله اكبر الله أكبر ده موبايل ولا أذان لو موبايل سكري لو أذان نسمعه طيب يبقى هنا كل شيء خضع له قهار يعني كل شيء تحت سلطانه واتفقنا أنك كلما رأيت في الحلقة السابقة كلما رأيت شيئا عظيما من صنعه سبحانه وتعالى أو من صنع الخلق في كل الحالتين ماذا يقع في قلبك لما تلاقي شيء عظيم تعلمي أن الله تعالى أعظم وأجل منه هذا الذي تريه عظيما اعلمي أنه لا عظيم في الحقيقة إلا الله لأن هذا تحت قهر الله وسلطانه كل شيء خاضع له سبحانه وتعالى هذا الكلام يعالج مشاعر الخوف مشاعر الخوف من الظلم او جبروت احد او ان انت خايفة من قهره تجي تلاقي مثلا واحدة تقولك ممكن تسبب لي مشاكل في الشغل انا خايفة منها او ده ممكن يخرب بيتي او ممكن تأمل لي بلوة مش الكلام ده احنا بنسمعه بتعالجي باسم الله الجبار من ناحية انه سبحانه وتعالى كل شيء خاضع له يعني كثير من الاحيان نواجه اشخاص نرى قدرتهم على ظلم غيرهم عندهم قدرة على ظلم غيرهم لهم سلطان في الأرض ونفوذ بإذن الله طبعا عندما يقع في قلبك إحساسك بالقعر ممن أمامك إحساسك بسلطانهم الذي أعطاه الله إياهم تعرفي أن سلطانهم هذا لا يستطيعوه وحدهم إنما أعطاه الله إياه السلطان ده أو هذا الشخص الذي امتلك قدرة معينة او جاه معين الذي أعطاه هذا الجاه وهذه القدرة هو القفار سبحانه وتعالى طيب مهما كان قوي لا تعظميه في نفسك ليه لإن الله أعظم إن ك... زي ما احنا بنقول بالعالمية ايه ان كنت كبيرا فالله اكبر ربي قادر عليك ربي قادر يخضعك ربي قادر يزلك ان ظلمت ربي قادر يقتص منك ربي قادر عليك ايه تخوفني انت انا اخاف منك انت ليه انت مقهور زي بالضبط طيب بل اعلم ان الله تعالى اعظم و فلا يقع في قلبك الخوف من غيره وهذا من دعاء الله باسمه الجبار دعاء عباده ازاي يعني انت الان عندما تأتي وتريه مثلا زوجا احنا يعني الزوج يعني مسكين معانا والله غلاب الرجاله دول يعني زوجا او مديرا او اي شخصا ترينه متصلب متصلب متصلب انا انا اقول لكم صراحه يعني من من من سبحان الله العظيم مما اراه ما في الاستشارات والنساء هي اللي جايه تشكي والله بحس ان الرجال مغاليب والله والله احس كثير مظاليم يعني بيظلموا يعني هو لو ظلمك شبرا بتظلميه ذراعا من اللي بتقوليه عليه ماشي هو ابتدى بشبر بش انت بقى يعني انا بقول لك معظم الحالات لا شك ان في طبعا من النساء فعلا ما تكون يا مظلومه وظلمها الرجل لكن انا بقول انا من ظلم الكلام اللي انا بسمعوا حقيقه ها ما اقول اللي, اللي بيجوا بقى عارفين ان انا مش عارفاهم اصلا لا خايبه لابد لي <من> القول الحق <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <أعني> يعني انا اقول الحق حتى لو كان الحق ده يعني على من ايه احب اذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربه ده هذا ديني وبين الله عز وجل ان انا ممكن امسك الوحده بعد ما تشتكي لي <تصفيق> هو وقع في خطا كذا انت بسبب اللي انت عملتيه كذب هو عمل كذا غلط هو غلط انت بسبب اللي يعني لابد ان نقول ايه العلاج طيب المثال ده انا مش عارفه يا استاذه انا مش سوف تكوني عني يا عيسا لا هوا شوفتي معظم اللساء عايزك كده وإنك صراحة وإنك نعم لا, لا عايزك يتأوينيها عايزك يقارش نعم نعم نعم الاستشارة آه أيوة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم رابو عليك نقطة مهمة جدا قالك المستشار مؤتمن المستشار مؤتمن انت بتستشيريني لازم اقول لك الايه الصواب والخطا طيب المغرب اذن اذن طيب نتوقف ونكمل بعد صلاه المغرب باذن الله رب العالمين